ليسلَْسَ الضّ فَاءِ وَلَا عَ المَرَّّ وَلَا على الَّينَ لا يجدون ماَا يُون فِقُونَ حَرجُنِذَا نَصَحون اللهِ وَرسُونه مَا, ما عَلَمُحسنينََ منِ سَبين وَلهَّهُ غَفُور الرَّحيِيم